الله أكبر الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين لا يرجون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 يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم خذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفّاب ربك هاديا ونصيرا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة توم.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 شرم كانوا وأضلوا سبيله ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل لَذْهبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِرَءْيِ النَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وكلما طرَبنا له الأمثال وكلما تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأوُكَ إِيَّا تَخْذُ ك إله زمان هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لو نأو صبنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبي här är du, som tog till honom hawa. Är du inte en av hans representanter? Eller tror du att fler av dem lyssnar eller förnuftar sig? De بِكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلَمَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا واجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقناه ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 شكرًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين بيتون لربهم سجدو وقياما والذين يقولون رب نصرف عننا عذاب جهنم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 صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون رزاما